أقول لك إن دعوة الحق مهما حرمت فهي منصورة أبشر والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأن الله رب العالمين بعز عزيز ودل دليل حتى تبلغ ما اراد والله هو المبلغ عن أهل السنة فيحارب الحق بالباطل أيضيق على أهل الحق في حقهم حتى لا ينطقوا به أو حتى يعزلوا عن الناس من العام والعامي مشتق لقبه من العمى فهو كالبهيمة العجماء تمضي وراء سائقها او تتبع قائدها ولا تساله اين يتجه ولا حيث يريد فلا يحارب الحق بالباطل والحجه لا تحارب الا بالحجه لا تحارب الحدة بتمثيل الناس عنه الحق لا يحارب اصلا والحجة لا تحارب إلا بالحج ولا تواجه إلا بالحج وأما قتل القائم بالحج أو نافر أو تصميته أو تسكيته أو ترويعه أو إرهاب الناس لينفضوا عنه فوالله ما يبلغ من حجب الحق شيئا وإن الله لمنفذه ان شاء جل وعلا بقدرته ورحمته وكذلك وعد ولا ينصرن الله من ينصره من نصر الله باقامه دينه والدعوه الى سبيله والالتزام منهاجه واتباع صراط رسوله نصره الله ومن نصره الله فمن يهزمه ومن أعزه الله فمن يذله ومن رفعه الله فمن يضعه ومن أكرمه الله فمن يهيله نسأل الله أن يحسن ختامنا